كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باكرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا تَتْرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَانْتَفَتَ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ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 124. ثم كان علقة فخلق فسوا 125. فجعل منه الزوجين الذكر والأنفا 126. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم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 إِنَّا شَاكِرًا وَإِنَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَبْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَتَعِيرًا إِنَّ الْأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْثٍ كَانَ مِذَاجُهَا كَافُورًا